بسم الله الرحمن الرحيم ما هو تعريف الصرف أو التصريف بالمعنى العملي بالمعنى العملي يا أبا إبراهيم في اللغة رد الشيء من حال إلى حال نعم أو إبداله بغيره وفي الاصطلاح في الاصطلاح نعم تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي او معنوي نعم أسأل في وعادة مضارعها يعيد مضارعها يعيد التغيير الحاصل بالحذف غرضه لفظي أو معنوي لفظي كيف عرفت أنه لفظي لأنه لم يختلف المعنى إنما حصل تخفيف في اللفظ الثاني عن الأول والتغيير من قلم إلى أقلام يا فهمي قلم أقلام هذا غرض لفظي أو معنوي قلم حولتها إلى أقلام هل هناك معنى زائد هذا قلم وهذه أقلام فرق او هو هو الواحد هو الثلاثه ما زلت في الرياضيات مالك يا فهمي اه كنت غائبا طيب انظر الان وعد يوعد يعني قول قال هي نفسها خففت لفظة نفس اللفظة لكنها خففت أما المفرد إذا حول إلى مثنى أو حول إلى جمع فهذه معاني زائدة على المفرد المثنى معنى زائد على المفرد الجمع معنى زائد على المفرد فالغرض فيها معنوي طيب وتعرف التصريف بالمعنى العلمي تعرف التصريف بالمعنى العلمي عند من؟ عند العلم بأحكام الكلمة بما لحروفها من أصالة او زيادة نعم وصحة وإعلال ببنية الكلمة <تصفيق> العلم باحكام بنية الكلمة طيب ما المراد بالصحة عندك الصحة من المراد بها الصحة إقرار الحرف على وضعه الأصلي والإعلال تغيير الحرف عن وضعه الأصلي الواو في قاول التي صارت قال صحة أم عله عبد الله عله حسنت واليا في أبيض صحت ام علت يا حسا يا بحسان اصحت الياء هي لها لو كانت ياء ان انقلبت واوا وان علت لو كانت ياء وانقلبت انقلبت الفا وان علت لو كانت واوا وانقلبت يا ياء او الفا وان علت قال قال والمراد ببنية الكلمة ووزنها وصيغتها أي هذه الثلاثة الأشياء متقاربة الثلاثة الأشياء متقاربة بنية الكلمة، وزن الكلمة، صيغة الكلمة يضاف إليها أيضا هيئة الكلمة هذه أمور أربعة متقاربة إنما, إنما الاختلاف في المقصود فبنية الكلمة هو وزنها ووزنها أيضا هو صيغتها صيغتها هي هيئتها لكن لما نقول بنية الكلمة فالمعنى الحروف التي ابتنت منها الكلمة وزن الكلمة معناها في الميزان الصرفي صيغتها والصيغة التي نطق بها صيغه اللفظ وهيئتها حروفها المرتبة حركاتها تقديم تأخير قال والمراد ببنية الكلمة ووزنها وصيغتها قال هيئتها المراد هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها فمثلا الفعل ذهب على هيئة معينة ما هذه الهيئة أنه على ثلاثة احرف كلها مفتوحة هل يمكن أن يشاركها في هذه الهيئة فعل آخر نعم يمكن تقول درس كتب و كذلك أكل ونحو ذلك قال وهي أي الهيئة الهيئة هذه ما هي عدد حروفها المرتبة عدد حروفها المرتبة بالترتيب وحركاتها المعينة حركة الحرف الأول ماهو والثاني ماهو وسكونها إن, إن, إن كان ساكنا مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية معناه إن كان هناك حرف زائد يعرف أينه إن كان هناك حرف أصلي يعرف أينه مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه فمثلا لما أقول لك هل هيئة جالس؟ مثل هيئة دارس أم لا مثلها هكذا جالس دارس علما شاجر كلها على هيئة ماذا واحدة الأول مفتوح بعده ألف زائدة الزائد رقم اثنين الزائد جاء ثانيا وبعد الزائد حرف مفتوح وبعده مفتوح الى اخره نفس الهيئه لكن لو قلت لك هل جالس مثل هيئه جالس لا اختلفت حركه الثالث في الاول فتحه وفي الثاني كسره هل هيئه جالس مثل هيئه جلاس جالس وجلاس لا لأن الزائد في الأول هو الثاني والزائد في, الث... في اللفظ الثاني هو الثالث جالس الألف رقم اثنين جلاس الألف رقم ثلاثة كاتب كتاب ليست على هيئتها المراد بالهيئة عدد حروفها أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة المرتبة لا يكون هناك تقديم أو تأخير مرتبة الفاء العين اللام وإن كان هناك تقديم أو تأخير فيكون في اللفظتين جميعا وحركاتها المعينة فتحة فتحة كسرة كسرة ضمة ضمة وسكونها إن كان هناك ساكن مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه إذا هذا المراد بالهيئة هذا المراد بالوزن واضح إذا لو قلت لك كلمة معلوم هل هي على هيئة الكلمة الأخرى التي تشاركها في هذا وهي مثلا مكتوم مضروب او على هيئة على هيئة أقول هل معلوم على هيئة أكل أو على هيئة مضروب ما هي الهيئة التي تناسبها عد الحروف معلوم كم معلوم خمسة الأول مفتوح الثاني ساكن والثالث مضموم بعده واو وبعده ميم الواو التي قبل الأخير والميم التي في الأول زائدة طيب أكل كم أحرفها يا وليد أربعة هل معلوم مثل هيئة أكل لا اختلاف عدد الأحرف هل هي مثل هيئة مضروب مضروب نعم مضروب معلوم ماكول مثلها وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعه فرجل مثلا على هيئة وصفة يشاركه فيها عضد وهي كونه على ثلاثة أحرف رجل على ثلاثة عضد على ثلاثة أولها مفتوح رجل أوله مفتوح عضد أوله مفتوح وثانيها مضموم وعلى ذلك فقس واضح. قال تنبيهات أحدها الحرف الأخير لا تعتبر حركته ولا سكونه في بنية الكلمة لأنه لحركة الإعراب أو البناء ومبحث ذلك علم الإعراب النحو فرجل ورجلا ورجل على بناء واحد وهو فعل لو قلت لك ما وزن رجل تقول فعل ما وزن رجلا هل اختلف لا هل اختلف وزن رجلا ورجل لا لماذا لأن عند الوزن لا ينظر الصرفيون إلى الحرف الأخير الذي يختلف باختلاف العوامل لا ينظرون إليه إنما نظرهم في بنية الكلمة لا ينظرون إلى حركة الحرف الأخير. ليس أن ليس المعنى أنهم لا ينظرون إلى الحرف الأخير كله، لكن لا ينظرون إلى حركته. لا ينظرون إلى حركته ولا إلى سكونه. لماذا؟ لأن حركته وسكونه يكون في في ماذا في درس الاعراب درس قال الثاني. لكن لو قلت لك ما يعراب رأيت رجلا ما يعراب رجلا تقول فعلا لا تقول فعلا مررت برجل تقول فاعل ففعل هذا رجل فعل أنت تنطق به لكن ليس له نظر في الصرف تنطق به ما وزن رأيت رجلا ما وزن رجلا تقول فعلا ما عندك إشكال ليس عندك أشكال في هذا، ولا كذلك أيضا. ماذا؟ إذا اظهرت حركة الاعراب، ما فيه بأس. لكن هل حركة الاعراب تغير في الوزن؟ لا، لا تغير في الوزن. ما معنى لا تغير في الوزن؟ أن الوزن المقصود به الحركات اللازمة في اللفظة. فاء الكلمة. حركتها لازمة عين الكلمة حركتها لازمة لام الكلمة في رجل حركتها تختلف باختلاف العوامل فلذلك لو جاءك شخص وقال رجلا ورجل ورجل ما وزن هذه الثلاثة تقول فعل تقول لك اختلف آخرها يقال اختلف آخرها بسبب العوامل ليس بسبب أن البنية الكلمة اختلفت إنما اختلفت العوامل فاختلف النطق بآخر اللفظة قال الثاني يدخل التصريف في الاسم المتمكن والفعل المتصرف الاسم المتمكن تقول هو سيذكره سيبينه والفعل المتصرف دون الحرف وشبهه التصريف التصريف الذي هي العمل عمل الصرفيين عمل التصريف يدخل في ماذا في الاسم المتمكن ما المراد بالاسم المتمكن قال والمراد بالاسم المتمكن الاسم المعرب أي الذي يتغير اخره باختلاف العوامل ولو كان ممنوعا من الصرف ما الذي خرج قال والمراد بشبه الحرف المبني فما دخل الحرف وشبهه من تصريف كتصغير ذا والذي ونحم ذلك فشاذ معناه أن الأفعال الجامدة والأسماء المبنية لا تدخل في التصريف فقوله الاسم المتمكن اخرج الاسم المبني المبنيات أخرج المبنيات أخرج المبنيات والاسم طيب والفعل المتصرف أخرج الفعل الجامد لأنه لا يتغير يلزم حالة واحدة أخرج الفعل الجامد مثل عسى ليس هذه أفعال جامدة ما جاء منها مضارع ولا أمر فالفعل المتصرف هو الذي يدخل أما الجامد فلا دخول له في الصرف لأن الصرف يدرس الألفاظ التي تنتقل من حال إلى حال وهذه جامدة على حال واحد وايضا المبنيات جامدة لازمة لحالة واحدة الصرف من اسمه يدخل في ماذا؟ في الألفاظ التي يحصل لها ماذا؟ تغيير تنتقل من حال إلى حال كما أخذنا في تعرف الصرف من حال إلى حال طيب المبنيات تلزم حاله واحده الافعال الجامده عسى وليس تلزم حاله واحده هذه التي تلزم حاله واحده ليس لنا فائده في ادخالها للصرف لانها لا تناسب معناه معناه ان يحصل تغيير وهذه تلزم حاله واحده فما فائدة ادخالها وهي تلزم تلك الحالة الواحدة هذا شيء والحرف أيضا لا يدخل لأن الحروف كلها مبنية لأن الحروف كلها ماذا مبنية واضح الآن إذا ما هو الذي يخرج عن الصرف الأسماء المبنية الأسماء المبنية الذي التي بناؤها بناؤها اصلي وليس عارضا الافعال المتصرفه الحروف عفوا الافعال غير المتصرفه التي هي الجامده والحروف طيب ولهذا قال والمراد بالاسم المتمكن والمراد بالاسم المتمكن الاسم المعرب الاسم المعرب ولو كان ممنوعا من الصرف أعطيكم فائدة انتبهوا لها الاسم على قسمين متمكن وغير متمكن الاسم على قسمين متمكن وغير متمكن غير المتمكن هذا بين قوسين اجعل قل المبني المبني يمكن أن تقسمه هكذا الاسم على قسمين متمكن وغير متمكن غير المتمكن بين قوسين المبني والمتمكن المتمكن ينقسم قسمين إلى متمكن أمكان بين قوسين المنصرف القسم الثاني متمكن غير أمكان بين قوسين الممنوع من الصرف إذا إذا قلت لك الممنوع من الصرف من قسم الاسم المتمكن أو الاسم غير المتمكن تقول المتمكن هل هو من باب المتمكن الأمكن أو من قسم المتمكن غير الأمكن, غير الأمكن ما هو المتمكن الامكن المنصرف الذي يدخله التنوين الصرف ما معنى متمكن أي متمكن في الاسميه ولهذا تغيرت أحواله. وما معنى متمكن أمكن بالتنوين دل على مزيد تمكنه في الاسمية لأن التنوين يختص بالاسم لما بدأ يقبل التغير بتغير العوامل هذا متمكن إن قبل التنوين وهو الصرف قيل فيه متمكن أمكن أي صار أدخل في الاسميه أشد دخولا في الاسمية وأمكن والممنوع من الصرف لما لم يقبل التنوين قبل التغير بتغير العوامل قالوا فيه متمكن فقط المبني لها يقبل لا يتأثر بالعوامل لفظه على حالة واحدة لا تأثر بالعوامل في لفظه ماذا يقال له يقال له غير غير متمكن هذا في ماذا في الأسماء الأفعال متصرفة وجامدة تقسيم الأفعال إلى متصرفة وجامدة طيب والمتصرفة منها تقول المتصرف اذا تنقسم الى تصرف تام وتصرف ناقص تصرف تام وتصرف ناقص فما معنى الجامده الجامدة هي التي تلزم حالة واحدة في الأفعال تكون ماضية فقط مثل ليس وعسى أو تكون على هيئة فعل الأمر فقط مثل هات وتعالى هذه جامدة جمدت على نوع واحد من أنواع الأفعال جمدت على هذا النوع واضح المتصرفه منها المتصرف تصرفا تاما ياتي منه الماضي والمضارع والامر وهو أكثر الأفعال أكل يأكل كل ضرب يضرب يضرب درس يدرس يدرس كتب يكتب أكتب تاتي منها الثلاثة الأنواع هذا تصرف تام والتصرف الناقص أن يأتي من الفعل نوعان دون الثالث كأن يأتي الأمر والمضارع نعم ولا يأتي الماضي مثلا ومثلوا لهذه ببعض المثل نعم مثلوا لهذه مثل يذر ذر يذر ما معنى يذروا يتركو. والأمر منه ذر ذرني ومن خلقت وحيدا ذر القياس في الماضي أن يقال فيه ماذا وذر وذر قال بعض أهل اللغة لم يسمع وذر فإذا تصرفه أي لا أو لم تلفظ العرب وذر فعلى هذا تصرفه تام أو ناقص ناقص سمع منه الماضي والمضارع ولم يسمع منه سمع منه المضارع والأمر ولم يسمع منه الماضي كذلك أيضا على قول أيضا يدعو ودع الماضي ودع قال بعضهم ودع مهجور في العربية استغناء بتركاء ووذر مهجور استغناء بتركاء إذا تصرفه ناقص جاء منه المضارع والأمر ولم يأتي الماضي لم يقل ودعاء ولهذا قال تعالى ما ودعك ربك وما قلاء على صيغة فعل أما قرأت ما ودعك فشاذه طيب الشاهد من هذا أن التصرف الناقص ان ياتي على نوعين دون ثالث والجامد يلزم نوعا واحدا والتام ان ياتي على ثلاثه انواع من انواع الفعل واضح او لا قال ولو كان ولو المراد بالاسم المتمكن الاسم المعرب ولو كان ممنوعا من الصرف والمراد بشبه الحرف المبني المبني قيل له إنه يشبه الحرف لماذا؟ لأن الحرف يلزم ماذا؟ حالة واحدة فالمبني لزم حالة واحدة فهو أشبه الحرف وشبه الحرف ستعرفه في كتاب آخر والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلاء هذا في الخلاصة في ألفية بن مالك ستعرفه في كتاب آخر طيب فما دخل الحرف وشبهه من تصريف كتصغير ذا والذي ونحوي ذلك فشاذ الأخير هذا الكلام الاخير يعني بعضهم يقول أنتم تقولون هنا إشكال نحن نقول المبني لا يدخل في الصرف المبني أخروه ما له شغل عندنا لا يدخل في الصرف فيأتي قائلا ويقول ماذا تقول في ذا نقول ذا اسم إشارة مبني تدخل في الصرف لا ماذا تقول في الذي الذي اسمه اسم الموصول مبني تدخل في الصرف لا ثم يقول التصغير من الصرف أو ليس من الصرف نقول من الصرف وذا نقول ذا لا تدخل في الصرف الذي لا تدخل في الصرف فيقول العرب قالت في ذا عند تصغيرها ذيا وفي الذي اللذيا وفي التي التي فصغروا هذه المبنيات وأنتم تقولون المبنيات لا تدخل في التصغير لأن التصغير من الصرف والمبنيات لا تدخل في الصرف فالجواب أن هذا شاذ على خلاف الأصل هذا شاذ التنبيه الثالث والأخير الصرف إنما هو في الكلمات العربية دون الأعجمية في الكلمات العربية دون ماذا؟ الأعجمية يعني الأعجمية تدخل في الصرف الجواب لا طيب <تصفيق> لماذا لا تدخل الأعجمية في الصرف؟ العربية الصرفيون يبحثون عنها بحثا عن لغة العرب وعن أصولها وجذورها وما نطقت به العرب الألفاظ الأعجمية لها أصول عند أصحابها وأهلها ولها جذور وأمور تخالف فيها قواعد العربية في مسائل كثيرة تخالف في النطق تنطق اللغات العجمية بأحرف ليست موجودة في لغة العرب أو تجمع بين حرفين في نطق يكون له ذاك الحرف ولا ذاك الحرف وإنما بصوت معين لا ليس في لغة العرب فتختلف اللغات الأخرى عن لغات العرب في ماذا في نطقها في أصولها في إلها فنحن لا ندرس اللغات العجمية ندرس لغة العرب طيب إذا قال قائل إبراهيم عربيه أو عجمية قالوا نقول إبراهيم اسم عجمي إسماعيل اسم عجمي فكيف بحث الصرفيون في وزنه واختلفوا في تصغيره على أي شيء نصغر واختلفوا في وزنه كيف حصل منهم ذلك وهو اسم عجمي فالجواب أن هذا يدل على أن الصرف ليس في الكلمات العجمية لو كان الصرف في الكلمات العجمية لما اختلفوا أو لقل الخلاف وكثر الوفاق لكن لما كانت كلمه عجمية اختلفوا طيب ما شأنهم أدخلوها في الصرف وبحثوا عن وزنها وتصغيرها وإلى آخره هذه الألفاظ الجواب أن هذا من فضول من فضول الصرفيين فإنهم أتوا إلى هذه الألفاظ وقالوا لو كانت عربية لكان وزنها كذا ولكان تصغيرها كذا فجاء الآخر وقال بل لو كانت عربية لكان وزنها كذا وكانت تصغيرها كذا فاختلفوا باعتبار ما لو كانت عربية ثم أيضا وإن كانت هذه الأسماء اعجميه لكنها عربت ودخلت في العربية والاسم ال... الذي هو العلم لشخص ما قد يحتاج إلى تصغيره فلما احتاجوا إلى تصغير أحمد قالوا أحيمد وعمر قالوا عمير فلما جاءوا إلى تصغير إبراهيم وإسماعيل بحثوا عن شيء يوافق ما يقرب منها من الأسماء العربية فصغرها, فصغرها. نعم فهناك ما هو من تصغير هذه تصغير ترخيم ومنه ما هو تصغير غير ترخيم بالمناسبه ما تصغير ابراهيم ابراهيم ما تصغيره عند من اين ابراهيم عند ابي ابراهيم ما يتصغر كبير دائما كبير كيف اعجمي وإسماعيل احد هنا اسماعيل او ابو اسماعيل حتى اذا هو ابو اسماعيل غير نفسها ابو يعقوب نعم سويمع خالد قال سويمع سميع وعلي سميع هناك شيء نعم يا عبد الله سميع هناك شيء بارك الله فيكم اسمه تصغير ترخيم تصغير الترخيم معناه يحذف الزوائد كلها ما يبقيه إلا على ثلاثة ثم يصغر هذا تصغير إبراهيم واسماعيل عند سيبويه تصغير ترخيم بحذف الزوائد يعني حذف الهمزة حذف الياء حذف ال... حتى اللام الأخيرة والميم في إبراهيم باعتبار أنها زائدة على ثلاثة فابقى من ابراهيم بره فما تصغير بره بريه ومن اسماعيل ابقى السين والميم والعين سمع فما تصغيره سميع لكن سميع تصغير ترخيم بريه تصغير ترخيم ما معنى تصغير ترخيم أي تصغير بحذف جميع الزوائد وابقاء اللفظ على ثلاثة احرف فقط هذا تصغير الترخيم نوع خاص من أنواع التصغير ليس هو التصغير الذي ندرسه الأصل الذي ندرسه في التصغير على غير تصغير الترخيم تصغير الترخيم هذا نوع خاص من أنواع التصغير سنعرض له إن شاء الله تعالى عند وصولنا إليه في درس التصغير واضح؟ كيف؟ البناء العارض مثلا يأتي شخص ويقول ما يأتي شخص ويقول هل يرضع يدخل في الصرف من يجيب يرضع هل يدخل في الصرف يرضع ارضع يرضع ارضع يدخل في الصرف او لا يدخل ما يدخل لماذا لانه فعل مضارع متصرف تصرفا تاما فإذا جاء شخص وقال قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن يرضع فعل مضارع ما له مبني على سكن لاتصاله بنون النسوة كيف يرضع مبني وأنتم تقولون ندخل في الصرف ما لكم فما هو الجواب أن البناء عارض بسبب دخول نون النسوة فقط والا فاصله عند تجريده من شيء يدخل عليه ارضع يرضع ارضع فهو متصرف تصرفا تاما فيدخل في الصرف طيب هذا ما يتعلق بدرس ال... واظنه أنه أخذ اخذ درسين نعم الماضي والأمر نعم الماضي والأمر البناء فيهما لكن البناء فيهما متعلق بالاخير. متعلق بالاخير. فليس فيه نحن كلامنا في المبنيات التي تلزم حالة واحدة لكن هذا ماضي ينتقل إلى مضارع ينتقل إلى أمر فهو متغير حالات سأكتب هذا في اختصار الاول مثلا نقول الاسم تقول متمكن وماذا وغير متمكن غير المتمكن هو المبني والمتمكن تقول امكن وهو المنصرف مثل زيد غير امكن وهو ماذا الممنوع من الصرف مثل ماذا احمد هذا الاسم والفعل متصرف انظر دقه المتصرف والاسم يقال منصرف متصرف وجامد جامد مثل ليس وعسى ومتصرف ينقسم الى تصرف تام مثل درس والى تصرف ناقص مثل يذر ذر در. هذه درسة يدرس أدرس واضح <تصفيق> أحد عنده إشكال الحروف كلها ماذا سيأتي معنا في درس المتمم أن الحروف جميعها مبنية أماذا قلت الأسماء نعم مثل أمس أمسي قد تبنى على الكسر بشروط نعم وهكذا أيضا بعضها تعرض لها حالات بناء طيب ما اظن بقي وقت لدرس المتممة نعوض غدا ان شاء الله غدا ماذا خميس السبت ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك